فَ يخْلِفَ اللَّهُ عَهْذَهُ أَمْ تَقُونَ علىى اللهَّهِ مَا لا تَعلَمون بَلَن كَسَبَ سَيئَةَ وَحاطَتْ بهِهِ خَطِي أَتُهُ فَأُولائِك فَأُولائِكَ أَصحابُ النارِهُم فيِيهَا خَالدُون.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 وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وَأَنتُمْ تشهدون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 فَإِذَا كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 بِئْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غضب وَإذا قِيلَ لَهُم آمامِنُوا بِمَا أنزَلَ اللهَّهُ قالوا نُؤمنِنُ بِماَا أُنزِنَ عَلَن وَيَكفُرونَ بِمَا وَراء وَيَكفُرونَ بِماَا وَرأَهُ وَهُو الحَقّ مُصدَدِّ قَلِّمَا مهُمْ قُلفَهِمَ تَقُتُلونَ أَ بيا اللهَّهِ مِنْ قَبلِلُ إِن قُنتُ مُؤمنِنين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 قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وَجِئْنَا بِرِيلَ وَمِنْكَ لَفَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ الْغُلَّ وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّناتٍ وَمَا يَكفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ دَّلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ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 في نبيهم من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون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 قُلْ هَا تُوبُوا هَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرَى عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ لَأَضِلَّنَّكَ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 وَإذ يرفَع إباهم القَواعد من البيتِ وَإسماهيل رَبنا تَقَ منِ رَبنا تَقَ منِ إكَ تَ السَّميع العليم رَّنا وَوجعللنا مسلمَين لَ وَمِ الذُريةن أَّة مسلمَةَ لك وَرن منناسكن.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 إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماهيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 وَإِ تَوَّ فَإِ ماهُ فيِي شِقاقُ فَسَ يَكفكَهُ الله وَهُو السَّمع العليم صِبغَةَ الله وَمننْ أَحْسَنُ منِ اللهِ صدَغَةَ وَنَحنُ لَ عَابدون ْ الأتحجنا في اللهِ وَوهو رَبّنا وَرَبّكمْ وَلَنا أَحمالالنا وَلَكمْ أَمالالُكُمْ وَونَحْنُ لَهُ مُخلسون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 قَالَتْ لَهَا مَا كَسَبْتِ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا